بسم الله الرحمن الرحيم اَلْحَاق قُلْ مَنْ حَاق عند ومن قبله والمتافكات بالخاطئة فأعصى الرسول. لنجعل ذلكم تذكرة وتعيها أذن وآية فإذا نفخ في الصور نفخة Hey